الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مع الدرس الرابع والخمسين من دروس شرح الشاطرية ومع بعض فرش حروف سورة الصدر قال الناظم رحمه الله تعالى وإسكان نحسات به كسره ذكاء وقول ميل السين للئي أخملا قرأ ابن عامر وعاصم حمزة والكساءي بكسر الحاء بدلاً من سكونها في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات نحسات هكذا بكسر الحاء لابن عامر وعاصم حفظ الكساء فقرأ الباقون بإس... بإسكان الحاء هكذا نحسات قولوا وقول مين السين للليث... للليث إخملة أي من قال بإمانة فتحة السين للليث عن الكساء لا يؤخذ به لا يؤخذ بهذا القول لأنه قول مطروك لم يثبت من طريق الشاطبية وعصلها قوله بعد ذلك ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه واعداء خذ والجمع عما قلقلى لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاف ويا رب به الخلف مجللا قرأ القراء السبعه الا نافعا بياء المضمومه وفتح الشين في ويوم يحشر اعداء الله الى النار يحشر فعلا مبنيا للمفعول ورفل اعداء على أنه نائب فاعل وقرأ نافع وحده ويوم نحشر أعداء الله إلى النار نحشر مبني الفعل مبني للفاعل ونصف لفظ أعداء على أنه مفعول به الجمع عما قنقل لدى ثمرات أي قرأ نافع ابن عامر وحفص بألف بعد الراء في قوله تعالى وما تخرج من ثمرات من أكمامها على الجمع من ثمرات أكذا على الجمع وقرأ الباقون بدون ألف من ثمره من أكمامها من ثمرة على الإفراد بدون ألف الراء. قوله ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجيلا أي ورد في هذه السورة سنتان من ياءات الاضافه هما أين شركائي قالوا آذنناك فتح الياء ابن كثير وحده أين شركائي قالوا وأسكنها غيره أين شركائي قالوا ثانيا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده إلى ربي إن فتح الياء ورش أبو عمرو قولا واحدا وفتحها قالون بخلاف ولذلك قال ويا ربي به الخلف أي لقالون الفتح بخلاف قرأ الباقون بسكون الياء قولا واحدا ولئن رجعت إلى ربي إن لي والله تعالى أعلم انتهت سورة فصلت والآن باب فرش حروف سورة الشورة قال الناظر رحمه الله ويوحى بفتح الحاء دانا ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع كما تلا بما كسبت لافاء عم كبير في كبائر فيها ثم في النجم شملنا ويرسل فارفع وفيوحي مسكنا أتانا قرأ ابن كثير بفتح الحاء في لض كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك كذلك يوحى إليك هكذا يقرأ ابن كثير بفتح الحاء يوحى مبنيا للمفعول ونائب الفاعل الجر والمزرور في لفظ إليك وقرأ الباقون بكسر الحاء كذلك يوحي إليك مبنيا للفاعل وهو الله عز وجل قوله ويفعلون غير الصحاب أي قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة الذين هم غير الصحاب قرأوا بياء الغيب في قوله تعالى ويعلم ما يفعلون كما لفظ به الناظم وقرأ حمزة الكسائي وحفص بتاع الخطاب ويعلم ما تفعلون قوله يعلم رفع كما تلا أي قرأ ابن عامر ونافع برفع المين في قوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ويعلم هكذا على الاستئناف وقرأ الباقون بنصبها ويعلم الذين يجادلون على صرف الفعل من الجزم إلى النصب لأنه معطوف على مجزوم مثل قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين قَالُوا بما كسبت لا فاء عمل اي نافع وابن عامر بدون فاء وما اصابكم من مصيبه بما كسبت ايديكم بما كسبت هكذا يقرا نافع وابن عامر على جعل لفظ ما في وما اصابكم اسم موصول في موقع او في محل مبتدأ. بما كسبت خبره وقرأ الباقون بالفاء هكذا فبما كسبت أيديكم على أنما شرطية والفاء وقع في جوابها قوله كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شملنا قرأ حمزة الكساء بكسر بكسر الباء وبعدها يا بلا ألف ولا همز هكذا كبير الإثم كبيرة الإثم بدل من كبائر الإثم في سرتين الشورا والنجم على الإفراد وعلى إرادة الجنس وقرأ الباقون بفتح الباء وألف بعدها وهمزة, وهمزة بعد الألف هكذا كبائر الإثم جمع كبيرة ويرسل فارفع ما فيوحي مسكنا أتانا قرأ نافع برفع لام أو يرسل رسولا وسكون يا فيوحي على أنها مرفوعة بضم مقدرة على الاستئناف أي هو يرسل رسولا فيوحي برفع الفعلين هكذا يقرأ نافا وقرأ الباقون بنصبهما هكذا أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه أطفا على محل وحيا لأن معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو يرسله نعم انتهت سورة الشورى والآن باب فرش حروف سورة الزخرة قال الناظم وأن كنتم بكسر شاذ العلاب قال حمزه الكسائي ونافع بكسر الهمزه في اف عنكم الذكر وصفحا ان كنتم قوما مسرفين ان كنتم بكسر الهمزه ان كنتم على انها شرطيه وما قبلها جوابا لها ويعني الكلام الذي قبلها جوابا لها مثل قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين وقرا بقوله بفتح الهمزه أن كنتم قوما مسرفين على تقدير اللام التعليل قبلها أي لأن كنتم نعم وينشئ في ضم وثقل صحابه عباده برفع الدال في عند الغلغله قال حمزه الكسائي وحص بضم الياء وفتح النون وتجديد الشين في قوله تعالى أو من ينشئ في الحليه او من ينشئ مضارع ينشئ مبنيه للمفعول اي ربا. أو فتح الياء قرأ الباقر الفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين هكذا أو من ينشأ من نشأ الفعل مبني الفعل مبني قوله عباد ورفع الدال في عند الغلاء غلا القراب عمرو عاص محمزت والكسائي بباء مفتوحة بعد ألف ورفع الدال في وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن أي جمع عبد. عبد هكذا قرأ أبو عمر وعاصم وخمزة الكسائية وقال الباقون بنون ساكنة بدون ألف وفتح الدال هكذا الذين هم عند الرحمن عند الرحمن وقد لفظ الناظم بالقراءتين فقال عباد برفع الدال في عندغ الغلب وسكن وزد همزا ثواو أشهد أمينا وفيه المد بالخلف بلالا أي قرأ نافا بزيادة همزة مضمومة مسهلة لانه قال وزد همزة كواول أي مسهلة بين الهمزة والواو مع إسكان الشين هكذا أشهد خلقهم من أشهد الرباعي مبنيا للمفعول وقرأ غيره بهمزة واحدة مفتوحة على الاستفهام وبعدها شين مفتوحة هكذا اشاهدوا خلقهم أشهدوا مبنيا للفاعل قوله وفيه المد بالخلف أي أدخل قالون ألفا للفصل بين همزتي أهشهدو فبخلاف قفا قرأ قالون هكذا أهشهدو آه هذا من وله عدم الإدخال أهشهدو ويتفق معه في عدم الإدخال ورش فيكون ورش بالتسهيل من غير إدخال هكذا أهشهدو ويتفق معه قانون في وجه والوجه الثاني قانون الإدخال مع التسهيل أهشهدو ولبقون يقرؤون أشهدونا وقول قال عن كفن وثقفا بضميه وتحريكه بالضم ذكر أم بله قرأ حفص وابن عامر بفتح القاف واللا مؤلف بينهما في قوله تعالى قال أولى وجيئتم قال على أنه فعل ماض وقرأ الباقول بضم القاف سكون اللام بدون ألفها كذا كل أولى وجيئتم على أنه فعل أمر وثقفا بضميه وتحريكه بالضم ذكر أم بله قرأ ابن عامر والكوفيون ونافع بضم السين وتحريك القاف بالضم لجعلنا لمن يفروا بالرحمن لبيوتهم لبيو سقفا, لبيو سقفا بضم السين والقاف هكذا يقرأ ابن عامر والكوفيون ونافع سقفا من فضة على الجمع سقفا جمع سقف وقرأ الباقيان وهو ابن كثير وابو عمرو فتح السين وسكون القاف سقفا على الإفراد لبيوت سقفا من فضة سقفا على الإفراد وحكم شحاب قصر همزه جاءنا وأسورة سكن وبالقصر قصر عدلا قرى أبو عمر وحمزة والكسائي وحفص بدون ألف بعد في نظر حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني جاءنا على الإفراد والضمير يعود على لفظ ومن يعشه وقرأ نافه وابن كثير وابن عامر وشعبا مسكوت عنهم بألف بعد الهنز على التثنيه هكذا حتى إذا جاءنا قال جاءنا ولورش فيها ثلاثة البلد نعم قوله واسوره سكن وبالقصر عدل روى حفص بسكون السين بلا ألف بعدها فيه فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أسورة على أنه جمع سوار أسورة جمع سوار مثل أخمرة وخمار وهو جمع قلة وقرأ الباقون بفتح السين وألب بعدها هكذا أساورة من ذهب على أنه جمع الجمع مثل اسقيه وأساقي فحفص يقرأ أسورة من ذهب والباقون يقرأون أساورة من ذهب بعدها قال وفي سلفا ضم شريف وصاله يصدون كسر الضم في حق نهشلة قرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام فيه فجعلناهم سلفا ومثلا سلفا جمع سلف مثل أسد وأسد نعم وقرأ الباقور فتح السين واللام هكذا سلفا جمع لسلف كخدم وخادم فيقرأ غير حمزة والكسائي سلفا وحمزة والكسائي يقرآن سلفا قوله وصاده يصدون كسر الضم في حقنا شلا. أي قرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الصاد إذا قومك منه يصدون يصدون قيل من الضجيج بكسر الصاد يصدون من الضجيج وقرأ نافع وابن عمر وكسائل مسكت بضم الصاد يصدون قيل من الصدود وهو الإعراض آلية كوف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالثا نبدلا قرأ الكفيون ومعاصم وعمزة وكسائي بتحقيق الهمزة الثانية في لفظ وقالوا أآلهتنا خير أمه أآلهتنا وقرأ الباقون بتسهيلها بين بين هكذا أآلهتنا ولا أحد يدخل ألفا للفصل بين الهمزتين ولكن لمرش ثلاثة البدل واتفقوا على إبدال الهمزة الثالثة في لفظ أآلهتنا الألف الثالثة أو الهمزة الثالثة مبدلة, مبدلة ألفا لكل القراء وفي تشتهيه تشتهي حق صحبه وفي ترجعون الغيب شايع دخلوله قرى كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة بحذف الهائل التي بعد الياء فيه وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين نعم اقول الجنة أنتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس هكذا بدون ها. بعد الياء يقرأ ابن كثير وأبو عمر وحمزة والكسائي وشعبة لأنه مفعول به وعائده يجوز حفه مثل قوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا نعم وقرأ نافع ابن عمر وحفص بهاء بعد الياء هكذا وفيها ما تشتهيه الأنفس والضمير يعود على ما الموصوله نعم قوله وفي ترجعون الغيب شائع دخلنا قرى حمزه الكسائي وابن كثير بياء الغيب فيه وإليه يرجعون, وإليه يرجعون وقرى الباقون بتاع الخطاب وإليه ترجعون وفي قيل اكسر واكسر الضمة بعد في نصير وخاطب تعلمون كمن جلت عاصم الله قرى حمزة وعاصم وفي قيل يكسر واكسر الضم بعد في نصيره الفاء حمزة والنون لعاصم فيكون ثرات حمزة وعاصم بخض اللام وكسر الهاء مع صلتها بياء هكذا وقيله يا ربي وقيله يا ربي هكذا يقرأ حمزة وعاصم عطفا على وعنده علم الساعة أي وعنده علم قيله أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ البيقول بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو هكذا وقيله يا ربي عثر على محل لفظ الساعة أي وعنده أن يعلم الساعة ويعلم قيله لا وخاطب تعلمون كمن جل قرأ ابن عامر ونافع بتاء الخطاب فيه فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون قرأ نفع ابن عامر بتاء الخطاب فسوف تعلمون وقرأ الباقون بيالي الغيب فسوف يعلمون بتحتي عبادي الياء يعني ورد في سورة الزغرب سنتان من ياءات هما وهذه الأنهار تجري من تحتية أفلا تبصرون ويفتح الياء فيها نافع والبز وأبو عمر وأسكنها غيرهم ثانيا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يقرأ نافع وأبو عمر وابن عمر بإثبات الياء سكرة وصلا وقفا ويروي شعبه باثباتها مفتوحة وصم هكذا يا عبادي الا خوف عليكم ويقرأ الباقون وهو ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي بحثما الحالتين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم والله تعالى أعلم انتهت سورة الزخرف والآن باب فرش حروف سورة الدخان قال ويغلي دنا علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم وضم, وضم اعتلوه اكسر إنك افتحه ربيعاً وقل إني ولي اليا ولي اليا حمله. قرأ ابن كثير وحفص بهذا التفكير في قوله تعالى: كالمهل يغلي في البطن يغلي جاء التفكير والضمير يعود على طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطن يعني يغلي هو الضمير يعود على طعام. وقرأ غيرومة بتاء التنيث: كالمهل تغلي في البطن والضمير يعود على شجرة الزقوم. إن شجرة الزبوق. نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله العفو والعافية. قوله ورب السماوات خذ ثم ملا. قرأ الكوفيون عاصم خمسة والتسائي بخفض الباء في رب السماوات على أنه بدل من رب من ربك. من ربك. وقال الباقون بالرفعة على أنه خبر المبتدى تقديره هو. وضمعتلو اعتلو, اعتلو إكس الغنم. قرأ أبو عمرو والكوفيون بكسر التاء في لف خذوه فاعتلوه. هذا يقرأ بكسر التاء أبو عمرو والكوفيون خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه بكسر التاء لأبي عمرو والكوفيين. يتبقى نافع وابن كثير وابن عامر يقرأون بالضم خذوه فاعتلوه. وقرأ الباقونا بضمها كما لفظت بها. نعم. وهما لغتان بمعنى واحد. عتله أي ساقه بجفاء وغلظة. قوله إنك افتحوا ربيعا أي قرأ الكساب بفتح الهمزة في قوله ذق أنك ذق أنك أنت العزيز الكريم بتقدير لام التعليل أي لأنك وقرأ الباقونة بكسابة كذا ذق إنك على الاستئناف قوله وقل إني وليليا حمل أي ورد في هذه الصورة فنتاني من يآتي الإضافة هما إني آتيكم بسلطان ويفتح فيها نافع وابن كثير وابو عمرو إني آتيكم ويسكنها غيرون إني آتيكم ثانيا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ويفتحى ورش وحده ويسكنها غيره نعم انتهت سورة الدخال والآن باب فرش حروف سورة الجاثية ويقال لها سورة الشريعة من رفع آيات على كسره شفا وإنه في أضمر بتوكيد أولا لنجزي يا نص سمى وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا ووالساعة ترفع غير حمزة قرأ حمزة والكسائي بنصب التاء الكسرة في آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يعقلون الموضعين الثاني والثالث على أن كلمة آيات في الموضعين اسم إن المضمرة والتقدير وإن في خلقكم وإن في اختلافي أو كر لفظ آيات تأكيدا للأول نعم ولذلك قال الناظم ما أن رفع آيات على كثير شفاء وإنه في أضمر على اعتبار أن هناك لفظ إن المضمر أو بتوكيد الأول أن تكررات تأكيدا لللفظ الأول آيات في اللفظ الأول نعم وقال الباقون برفع لفظ آيات في الموضعين الأخيرين على الابتداء والجار والمزور خوار مقدم نعم أما الموضوع الأول فيه إن في السماوات والأرض الآيات للمؤمنين فمتفق على نصبيب بالكسرة لوجود لفظ إن نعم لأن لآيات خ... اسم إن مؤخر اسم إن مؤخر قوله لنجزي يا نص سما قرى عاصم ونافع وابن كثير وابو عمر بلياء ليجزي قوما هكذا بلياء لعاصم ونافع وابن كثير وابو عمر ليجزي قوما وقرأ الباقول لبنون لنجزي قوما بما كانوا يكسبون مرة ثانية لنجزي يا نص سما قرأ عاصم ونافع وابن كثير وابن عمر بالياء ليجزي قوما وقرأ الباقول بنون لنجزي قوما نعم وغشاوة به الفتح والاسكان والقصر شملة قرأ حمزة والاسك... والكساء بفتح الغين وسكون الشين بدون ألف بعدها وجعل على بصره غشوة وفتح الغين وإسكان الشين بدون ألف غشوة وقرأ الباقونة بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها غشاوة نعم وهو الساعة ترفع غير حمزة قرأ القراء السبعة إلا حمزة بالرفع والساعة لا ريب فيها والساعة لا ريب فيها على الابتداء وقرأ حمزة بالنصب والساعة لا ريب فيها أطفل على لفظ وإذا قيل ان وعد الله حق على لفظ وعد الله اما لفظ قلتم ما ندري ما الساعه فمتفق على رافيه انتهت سوره الجاثيه او سوره الشريعه نعم بعد ذلك باب فرش حروف سوره الاحقاف قال الناظم حسنا المحسن احسانا لكوف تحوله قال الكوفيون وهم عاصم وحمزه والكسائي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا لأن النظم قال إحسانا للمؤلكوفين إحسانا للكوفين نعم بدال حسنا تحول إلى لفظ إحسانا للكوفين فيقرأ الباقون حسما بدون همز وضم الحاء وسكون السين وبدون ألف ووصينا الإنسان بوالديه حسما هكذا يقرأ أهل سما وابن عامر وقد لفظ الناظم بالقراءتين في قوله حسنا المحسن إحسانا لكوف تحوله وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان وصلة قرأ نافع ابن كثير وابو عمرو وابن عامر وشعبة الذين هم غير صحاب قرأوا أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم بياء في الفعلين يتقبلوا ويتجاوزوا على البناء للمفهول ورفع لفظ أحسن نائب فاعل لا يتقبل عنهم أحسن نعم وقرأ صحاب وهم حمزة الكساء وحفص بنون مفتوعة الفعلين نتقبل عنهم ونتجاوز عن سيئاتهم على بنائهم للفاعل ونصب لفظ أحسن على أنهم مفعول به فيقرأ حمزة الكساء وحفص هكذا اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ولا تجاوز عن سيئاتهم وقل عن هشام اغرام وتعيدانني نوفيهم بليا له حق لا رواه هشام عن ابن عامر بقراءة في ادغام النون في النون مع المد المشروح هكذا والذي قال لوالديه أُفَّ لَكُمَا أَتَعِدَانِّي أَنْ أُخْرَجِ فهشام يقرأ أَتَعِدَانِّي أَنْ أُخْرَجِ بيضغى النون الأولى في الثانية مع المد المشبع لأنه يصير مدًا لازمًا كلميًا مثقّلاً أو مدًا كلميًا لازمًا مثقّلاً نعم يمد ستة حركات ويقرأ الباقون بنولين مكسورتين خفيفتين أتعدانيني أن أخرج لا قولوا نوفيهم بلياء له حق نهشلا قرأ هشام بن كثير وأبو عمرو وعاصم بلياء في وليوفيهم أعمالهم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم بلياء لهشام وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويقرأ غيرهم بنون ولنوفيهم أعمالهم وكل ترى بالغيب وظن ما بعده مساكنهم بالرفع فاشين اولى قال حمزه وعاصم بياء غيب مضموره في فاصبح لا يرى إلا مساكنهم لا يرى على البناء للمفعول ورفع لفظ مساكنه على انه نائب فاعل هكذا يقرأ حمزة وعاصم لا يرى إلا مساكنهم حمزه يميل لا يرى إلا مساكنهم وقرأ الباقون بتاع خطاب لا ترى مبنيا للفاعل ونصب لفظ مساكنهم على أنه مفهول به فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم هكذا أقرأ ذاك القراء غير حمزة وعصر ويا ولكني ويا تعيدانني وإني وأوزعني بها خلف من بلد هذه آية الإضافة الوالدة في سورة الأحقاف ولكني أراكم قوما تجهلون فتح لياء نافع والبز ووامر ولكنني ولكني أراكم وإسكنها غيرهم ولكني أراكم أوزعني أن أشكره فتح لياء ورش والبزي أوزعني أن وأسكنها غيرهما أوزعني أن أتاعدانيني أن أخرج فتح لياء نافع وبن الكثير أن وأسكنها غيرهما أتاعدانيني أن أخرج إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فَتَحَلِيَا نَافِعُ بِلْكَثِيرُ وَبُعَمْرُ وَأَسْكَنَهَا غيرهم والله تعالى أعلم انتهت سورة الأحقاف سورة سيدنا محمد أو باب فرش حروف سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في آس من بل وفي آنف الخلف هذا وبضمهم وكسر وتحريك وأمليا حسنة وأسرارهم فكسر صحابا ونبلو أنكم نعلم الياء صف ونبلو وقبل وبالضم وقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة أي قرأ حفص أبو عمر بضم القاف وبدون ألف وكسر التاء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم والذين قتلوا الفعل مبني للمفعول قتلوا وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما والذين قاتلوا في سبيل الله من المفاعلة قوله والقصر في آسن دلأ أي قرأ ابن كثير بدون ألف بعد الهمزة في مما غير أسم غير أسم هكذا يقرأ ابن كثير أسن على وزن حذر وقرأ الباقون بألف بعد الهمزة آسن اسم فاعل أي غير متغير الرائحة الماء غير متغير الرائحة نعم وفي آنفا خلف هذا أيروي روي عن البنز حذف الألف بعد الهمزة في آنفا بخلاف والصحيح أنه يقرأ بإثبات الألف ويمده مد بدل قولا وحدا كباقي القراء آنفا ولا يلتفت إلى هذا الخلاف وبضمهم وكسر وتحريك وأمليح الصلة قرأ أبو عمر بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء الشيطان سول لهم وأملي لهم وأملي لهم مبنيا للمحول و نائب الفاعل لهم الجار والمجرور نعم وقرا الباقون بفتح الهمزه واللام والف مقصوره الشيطان سوى لهم وام لهم بفتح الهمزة وفتح اللام قر بكسر في والله يعلم إسرارهم. مصدر أثر إسرارا. وقرأ الباقون بفتح كذا والله يعلم اسرارهم جمع سر سر وسر يصير اسرار نعم ونبلو انكم نعلم الياصف ونبلو واقبله روى شعبه بالياء في قوله تعالى وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو اخباركم يروي شعوب اليا في الأفعال الثلاث ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلوا أخباركم وقرأ الباقون بالنون في الأفعال الثلاث ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.